والله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاحييكم أيها الاخوه الكرام في المجلس الرابع من مجالس شذا العرف في فن الصرف وكنا قد انتهينا من تعرف الميزان الصرفي وكيف نزن الثلاثية المجرد والرباعي المجرد والخماسية المجرد ثم تعرفنا كيفية وزن المزيد سواء كان هذا كان هذا المزيد بالتضعيف أم كان بزيادة أحد أحرف سألتمونيها ثم دخلنا بعد ذلك في وزن الكلمات التي يوجد فيها حذف بحذف حرف أو حذف حرفين ثم وزن بعض الكلمات التي تكون على وزن إفتعلة التي يكون فيها إفدال قياسي وبعض الكلمات التي يكون فيها إفدال واتجاه وما إلى ذلك واليوم ندخل في القلب المكاني أمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين <تصفيق> قال المصنف رحمه الله وإن حصل قلب في الموزون حصل أيضا في الميزان فيقال مثلا في وزن جاه عثل بتقديم العين على الفاء ويعرف بأمور خمسة الأول والإثنان قبل أن يعرف نأخذ فكرة أولا عن كلمة القلب المتاني هنا المقصود القلب المكان بداية كلمة قلب ماذا تعني؟ التحول من مكان إلى مكان آخر أو من اتجاه الى اتجاه اخر خلبت الصفحة غيرت اتجاه مكان إلى مكان آخر فالقلب فيه تغيير القلب فيه تحويل. لكن هنا الآن قيد القلب أي قلب يقصد؟ يقود القلب المكان إذن القلب في مكان الحرف يعني تغيير مكان الحرف، تحويل مكان الحرف، تقديماً أو تأخيراً، يعني الكلمة في حروف حسب الأصول تأتي كل حرف في مكانها وفي الميزان يقابلها الفاء والعين واللا والحروف الزائدة كما تحدثنا، لكن أحياناً نجد بعض الكلمات أصبح فيها تحويل تغيير في مكان. أحد حروف هذه الكلمة نريد أن نتعرف كيف نزن مثل هذه الكلمات وبدأ بالكلمة الأولى هي كلمة جاه الآن عندما نفكر في كلمة جاه نقول مثلا فلان وجيه نقول واجه فلان المشكلة نقول واجه مواجهة نقول هذا وجه قومه إذا أصل الكلمه الواو والجيم والهاء واجه اصل الكلمه واجه الدليل على ذلك وجه وجيه مواجهه توجيه اليس كذلك كلها من ماده واجه فاصل الكلمه هي هو واجه وجه ما هو وزنها فاعل واجه فعل الواو تقابل الفاء والجيم تقابل العين والهاء تقابل اللام وجاه لو دخلنا الان في جاه ما الذي حصل الان في في جاه نلاحظ الان بان الواو لاحظوا الواو في جاه نقلت الواو إلى وسط الكلمة نقلت الواو الى وسط الكلمه قلبت الواو الى تحولت وسط الكلمه فاصبحت الكلمه فأصبح جواها مثل قول جواها ان الواو متحركه وقبلها مفتوح فقلبت ألفاً. فاصبحت جا لو اردت, أذن الآن. الآن لأن أردت وزن جواها أو جا نجد ان الوزن هنا عفالة أعود معكم الآن إلى الصفحه رقم خمسة التي بين أيديكم جاه لاحظوا معي أصله واجهة ووزنه فعالة الواو تقابل الفاء الجيم تقابل العين الها تقابل اللام آه. الآن وجهة ننواز بين وجه وجاه ما الذي حصل نجد أن الواو التي هي فاء الكلمة في الميزان نقلت إلى وسط الكلمة. بدأ هذه الألف إلى وسط الكلمة فأصبحت الكلمة جوها. جوها. طيب إذا أردنا نضع جوها في الميزان ما حصل؟ الحصل بأن فاء الكلمة نقلت إلى ما بعد العين. العين قد جمت والفاء أخرى فأصبح الوزن عفالة. أصبح الوزن عفالة. استقر الوزن على هذا، لكن الآن لدينا مسألة صوتية أخرى عندما نقول جوها لدينا واو متحركة وما قبلها نفتوح يا متحركة وما قبلها نفتوح فأعلت ألف وهذه قاعدة سنجدها في الإضمام في الإعلال عفوا في الإعلال نجدها في الإعلال مثل قاواة قاواة واو متحركة قبلها فتح قلبت الفاء قلنا قال قلنا قال وصن جوها جاها وبقي الوزن على ما هو بعد القلب عافله بقي الوزن عافله اذا واضح الان كيف نقلنا ما يقابل ما يقابل الحرف الذي تغير موطنه تغير موطنه تغير, موطنه تغير مكانه نقلنا مقابله ايضا الحرف الذي يقابله في الميزان وجه فعل جاه عفل عفل قدمت العين وأخرت الفاء لأن الواو أصبحت في وسط الكلمة وهذا ما يسمى بالقلب المثان. اذا الميزان يحصل فيه قلب مكانيا وفق ما يحصل من قلب مكانيا في الكلمة الموزونة الآن يدخل كيف لنا أن نعرف أن في الكلمة قلبا مكانيا يقول ويعرف بأمور خمسة تفضل خالد قال ويعرف بأمور خمسة الأول الاشتقاق كناء بالمد فإن المصدر وهو النأي دليل على ناء الممدود مقلوب لايا فيقال ناء على وزن فلع وكما في جاها فإن ورود وجه ووجهة دليل على أن جاها مقلوب وجه فيقال جاها على وزن عفل وكما في قسي فإن ورود مفرده وهو قوس دليل على أنه مقلوب قوس فقدمت اللام في موضع العين فصار, فصار قسو على وزن فلوع فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا والواو الأولى لج... و... فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا والواو الأولى لاجتماعها مع الياء وسبق إخداهما بالسكون وكسرت السين لمناسبة الياء والقاف لعسر الانتقال من ضم إلى كسر وكما في حادي أيضا فإن ورود فإن ورود واحدة دليل على أنه مقلوب واحد فوزن حادي عالف إذا الآن الاشتقاء نعرف يعني أن في هذه الكلمة قلب متانيا من خلال الاشتقاء أعطانا عدة كلمات نقف عن كل كلمة من هذه الكلمة نأخذ الكلمة الأولى ناء طيب. ناء الآن هي من ناء يناء المصدر نأيا ناء نائا المصدر نأياً. نأي ما هو وزنها نائا ناء فعل نائي فعل نائي فعل كذلك قد الماضي تبع ناء هو لأن لانه المصدر ناء وناء يناء نائا فناء وزنها فعل ما الذي حصل نوازل بين ناء وناء ما الذي حصل الآن في القلب المكاني في الكلمة ناء لحظنا نقلت الألف الألف الآن ماذا ناء في ناء ناء، الألف في ناء تقابل اللام ناء فعل الألف الأخيرة هذه تقابل اللام في الميزان نقلت هذه الألف التي هي اللام في الميزان كما قل إلى وسط الكلمة فأصبحت ناء وأخرة الهمزة وأخرة الهمزه فالوزن ماذا أصبح لام اللام الكلمة حول إلى الوسط غيره وقولي ب إلى الوسط فأصبح الوزن فلة ع أصبح الوزن فلة ع ناء فلة ع لماذا لأنه الآن لخذ هنا النون هي تقابل فاء الأصل. الألف ألف كيف كانت يلام الكلمة؟ فأصبحت الآن في الوسط. إذا قدمنا اللام طبعا الميزان فأصبحت فاء. والهمزة كانت في عين الكلمة فأصبحت آخر شيء فأصبحت هلا عا. إذا لاحظوا كيف أن الميزان حصل فيه قلب أيضا في أحرف الميزان وفق ما حصل قلب. في الكلمة الموزونة إذا الناء وزنها فلة وزنها فلع. لاحظوا كيف أن الميزان يكشف لنا عن أصل الكلمة يكشف لنا عن أصل الكلمة وهذا يعني هذا أيضا يعني يفيدنا في علم الصوتيات في علم الصوتيات يعني كيف العملية الصوتية لها تأثير أيضا في الميزان الصرفي كلمة جاه ناقشناها قبل قليل ووصلنا إلى وزنها وهو عفو ندخل الآن في كلمة كسي الآن كلمة كسي لو أردنا سؤال عن مفردها ما هو مفرد كسي تكون قوس ذلك. قوس مفرد كسي قوس, قوس. وزنها فعلي نحن لدينا الكلمات التي تكون على وزن فعل مثل عين ما هو جمعها؟ عيون فعول كأس فعل فؤوس كأس فعل فعول كؤوس وهكذا اذا وزن فعل يجمع على فعول يجمع على فعول تضاف الواو هذه فعول طيب. لكن لو بحثنا الآن في قسي نجد غير فعول إذا الأصل ان قوس تجمع على قوس تجمع على قوس ووزنها فعول مثل عيون فؤوس كؤوس الى اخره فهي على فعول الان نوازن بين قوس وقسي ما, الخص... ما الذي حصل الان في كلمه قسي نلاحظ السين، لاحظوا معي السين في اللوحة رقم سبعة، في اللوحة رقم سبعة. لاحظوا السين في قوس، ووزنوها في قسي، نجد أن السين أصبحت الحرف الثاني، أي أصبحت أصبحت الحرف الثاني. السين بالميزان قوس قوس قوس فعول توازي اللام في الميزان. إذن لام الميزان يجب أن يكون الحرف الثاني في الميزان أيضا فنقول قسي إذا قسو قسو قسو هي أصلها يعني قسي أصلها فلوع خلاص وزنها فلوع وزنها فلوع هذا الوزن واضح الآن وزنها فلوع لأن لام الكلمة تغيرت من آكل الكلمة إلى الخرف الثاني لكن كيف وصلنا إلى قسي من قوس هذا السؤال الثاني وعين مرة ثانية قسي مفردها قوس على وزن فعل فعل تجمع على فعول مثل عيون عين عيون كأس فؤوس كأس كؤوس اذا قوس قوس قوس وزنها فعول إذا وزن بينه وبين قسي وجدنا السين التي هي لام الكلمة في الإيزان أصبحت الحرف الثاني إذا أصبح الوزن فلوع أصبح الوزن فلوع لكن كيف وصلنا إلى قسي من قوس نجد بأن هناك أكثر من حركة صرفية حصلت للوصول إلى هذه الكلمة فلاحظوا مع نلاحظ في اللوحة قوس قدمت السين إلى وسط الكلمة صارت قوس ووين القافز القاف مضمومة السين مضمومة الواو الأولى مضمومة لأن بعدها واو قوسوا لاحظوا قوسوا كم هي ثقيلة في الم... لأن وزنها قوس وزنها فلوع وسيبقى الوزن معنا وزنها فلوع لكن لاحظوا الآن القاف مضمومة السين مضمومة الواو مضمومة رحظوا معي فتره اجتماع اجتماع الضمتين والواوين ضمتين السين مضمومة والواو مضمومة أيضا. والواو والواو اجتماع الواوين ايضا فقلبت الواو الاخيره من قسوه قلبت ياء. فاصبحت الكلمة قسوه قسوه الباتون أصبح في الأخير في ياء. طيب. الآن اجتمعت واو ياء في آخر الكلم. الواو والياء. الواو ساكن. اجتمعت الواو والياء. والسابق بينهما ساكن. فقلبت الواو ياء. فحصل اجتمعت الواو والياء قسوا واو ياء. السابق هي الواو. الواو ساكن فقلبت هذه الواو ياء أصبح. لدينا يا آن فأدخمت الياء في الياء وأصبحت قوسي لاحظوا الثقل لاحظوا الثقل الانتقال من الضمة إلى الكسرة من الضمة إلى الياء فكسرت السين لتناسب الياء أصبحت قوسي أصبحت قوسي طيب الانتقال من القاف عفوا من الضم من ضمة القاف إلى كسرة السين فيه ثقل على اللسان، فكسرت القاف أيضا، فأصبحت الكلمه قسي. الخلاصة لأن هذه التغييرات التي حصلت في الكلمة حتى نصل إلى كلمة قسي كلها من باب تخفيف الكلمة والبعد عن ثقل على اللسان، وهذا من جمال اللغة العربية. لم يقول قسو قسو. قوسوي فيها ثقل على اللسان وفيها يعني إتعاب للسان والحنك وما إلى ذلك إذا بغرض التخفيف والسهولة في النطق جرت, فيه جرت في هذه الكلمة هذه العمليات الصفية حتى وصلت إلى كلمة قسي فقسي اذا هي جمع قوس ووزنها فلوع لانه السين كانت في آخر الكلمة قابل اللام فنقلت اللام وأيضا قلبت اللام إلى الحرف الثاني إلى ما بعد الحرف الأول الحرف الثاني في الميزان فأصبح الوزن فلوع إذن قسي هذه التحولات الصرفية من قوس إلى قسي بغرب التخفيف والانصراف عن الثقل الذي يمكن أن يحصل في عملية الانتقال من الضمة إلى الكسرة أو النطق أكثر يعني من ضمتين ووين وما إلى ذلك هذا بالنسبة لكسل ندخل الآن في كلمة حادي والمقصود هنا بحادي العدد يعني حادي عشر وليس حادي العيس أو حادي الإبل الذي يحدث للإبل الخداء الذي تحدثنا عنه سابقا هناك حادي فاعل لكن هنا حادي بمعنى واحد حادي بمعنى واحد طيب الان حادي نستطيع نقول اصلها واحد ما هو وزن واحد فاعل واحد فاعل هي واحدة فعل واحد فاعل الف زائده زدناها في مكانها طيب ما الذي نوازن الآن بين حادي وواحد نوازن بين الكلمتين ما الذي حصل من قلب مكاني في كلمه هذه نجد أن الواو اللي هي كانت اللي هي كانت فاء الكلمة نقلت الواو إلى آخر الكلمة هي فاء الكلمة نقلت إلى آخر الكلمة فأصبح لدينا الكلام احدوي احدوه واحد سنا الواو وضعنا خذنا الواو خطنا آخر بعد الدال بعد الدال الآن بعد بعد الواو هذه نقل الواو من أول الكلمة إلى اخر الكلمة نقلنا الألف اللي هي في بداية الكلمة إلى ما بعد الحاء ح حا صارت حاء كانت اح صارت حاء ديوي حاء ديوي طيب الآن الحاء ماذا كانت تقابل سابقا؟ لاحظوا في الواحد تقابل فاء نضع الفاء عفوا الحاء كانت تقابل ماذا؟ كان تقابل العين وليس الفاء. الوَلَدِ تُقَابِلْ فَاءَ. الحاء تقابل العين واحد فاعل. الحاء تقابل العين إذا نضع العين أولاً. الواو كانت تقابل. ماذا تقابل الواو؟ كانت تقابل الفاء فاعل واحد فاعل. حطينا حطيناها في الأخير. والدال تقابل اللام في الميزان فأصبح الوزن عالف. أصبح الوزن عالف. إذن كيف وصلنا إلى عالف لاحظتم الحاء عال هي عين الكلمة واحد فاعل فالحاء هي عين الكلمة الواو اللي هي بدل اللي هي صارت يا بعد ذلك كانت لام الكلمة وبينهما الألف اللي زاد صارت عال والعين صارت آخر آخر شيء سمعتهم؟ فأصبحت لدي ال الدال أقصد الدال أصبحت الوزن عالف إذا حادي وزنها عالف اعيد مرة ثانية عالف واحد على وزن فاعل نقلة الواو إلى آخر الكلمة أحدوي أحدوي نقلة الألف اللي هي في أول الكلمة إلى ما بعد الحاء حادوي الآن الحاء حادوي لاحظوا الحاء تقابل كانت العين في الميزان والواو كانت تقابل الفاء في الميزان والدال كانت تقابل اللام في الميزان الآن نضع الميزان وافت هذه التغييرات فيصبح الوزن عالف طيب الآن حاديوي لدينا الواو قبل مكسور حاديوي تقال من الكسره إلى الضم تقل على اللسان فقلبوا ياء لانكسار ما قبلها فأصبح حادي ووزنها عالف لاحظوا التغييرات أيضا من أجل أن تكون الكلمة خفيفة على اللسان هذا بالنسبة لحاد تفضل الكلمة التي تليها الثاني التصحيح مع وجود موجب الإعلال كما في ايس فإن تصحيحه مع وجود الموجب وهو تحرك الياء وانفتاح ما قبلها دليل على أنه مقلوب يأسا فيقال ايس على وزن عفلة ويعرف القلب هنا أيضا بأصله وهو اليأس اذا ايس لاحظوا أيسا ما هو المصدر يأسا فعل هو يائسة يائسة يائسة طيب الآن يائسه ما هو وزنها يائسة يائسة فاعلة يائسة فاعلة ما الذي نوازن بين يائسة وأيسة سهل هذه نلاحظ أن الهمزة قدمت وأخرت يعني العين قدمت عن الكلمات وأخرت الفا فأصبح الوزن عفلا فأصبح الوزن عفلا نقلت الهمزه التي بياء إيسا نُقِلَت الهمزة التي هي عين الكلمة في الميزان إلى ما قبل الفاء يعني ما قبل الياء في الكلمة فأصبح الوزن عفلة أصبح الكلمة إيسا واصبح الوزن عفلة أصبح الوزن عفلة هذه سهلة وواضحة تماما أيضا قال الثالث ندرة الاستعمال كارام جمع رئم وهو الظبي فإن ندرته وكثرة, وكثرة أرآم دليل على أنه مقلوب أرآم ووزن أرآم أفعال فقدمت العين التي هي الهمزة الثانية في موضع الفاء وسهلت فصارت ارام فوزنه أعفال وكذا أراء فانه على وزن اعفال بدليل مفرده وهو الرأي وقال بعضهم ان علامة القلب هنا ورود الأصل وهو رئم ورأي الآن لاحظوا قال هو رئت و راي و راي و راي و راي و راي و راي و راي و الراء همزة مع همزة أصبحت مدة وميم أراء وزنها أفعال وزنها أفعال لاحظوا أراء أفعال ما الذي حصل الآن؟ الهمزة في, في, في ارقام ارقام لدينا في في لدينا همزتان لدينا الهمزة التي عين الكلمة أفعال أفعال ولدينا الألف الزائدة فنقلت الهمزه التي هي عين الكلمه في ارام نقلت آه... التي هي عين الكلمه في ارام نقلت الى ما بعد الهمزه الاولى لما بعد الهمزه الاولى اللي هي ا ا ا ر نقلت صار لدينا همزتان قبل الراء لدينا همزتان قبل ال... قبل الراء اصبحت مد صارت ارام آر آر اذا في الميزان ما الذي تغير الآن في الميزان تغير هو عين الكلمة عين الكلمة قلبت ونقلت إلى ما بعد ما بعد العين الكلمة إلى ما بعد الهمزة اللي هي الزائدة ما قبل الفاء إذا أصبح الوزن أفعال على رأي فعل وراءها أفعال فنقلت عين الكلمة الهمزة التي هي عين الكلمة إلى ما بعد الهمزة الأولى إلى ما بعد الهمزة الأولى فهي عين الكلمة اذا أصبح الوزن أعفال ثم بعد ذلك صارت أقرام لدينا همزتان ستغني عن الهمزتين بالمدة والوزن بقي أعفال إذن في آرام التي مفردها رئم أصلها أرآم المادة هذه التي موجودة لكم في اللوحة رقم عشرة هذه في الوسط هي همزتان الهمزة الأولى التي هي عين الكلمة والهمزة الثانية التي هي الزائدة إفعال الذي هو نقل عين الكلمة نقل عين الكلمة وتقديم عين الكلمة على الفاء. تقديم عين الكلمة على الفاء. فأصبح لدينا أَ أَ رَمْ أَ رَمْ أَ رَمْ وجدت همزتان فأصبحت الهمزتان مَدَ مَدَةً ومثلها أَ بَارْ مثلها أَ بَارْ أَ عَ نفس الترتيب تَ اباء اعفال اراء اصلها ايضا ار اء والوزن في اراء اعفال وهكذا قال الرابع ان يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف وذلك في كل اسم فاعل من الفعل الاجوف المهموز اللام كجاء وشاء فان اسم الفاعل منه على وزن فاعل والقاعدة أنه متى اعل الفعل بقلب عينه ألفا اعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء, جاء بهمزتين ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين بدون أن تقلب همزة فتقول جائي بوزن فالع ثم يعل إعلال قاض فيقال فيقال جاء بوزن ف جاء بوزن فال فيقال جاء بوزن فال سيقال جاء بوزن فال نعم الان دخلنا في مساله كلمه جاء كلمه جاء يا أخوان اخذنا الآن الماضي منها ما هو جاء اسم الفاعل منها جاء كما طيب جاء ما هو المضارع جاء يجيء لاحظوا اللوحة رقمها الحادية عشر جاء يجيء اسم الفاعل من يجيء جاء من جاء جاء ي جاء وزنها فاعل جاء يجيء فهو جاي اسم الفاعل جاي ما الذي حصل الان جاي حصل بان الهمزه قدمت على الياء الهمزه جاي الهمزه طرف ما قبلها ياء الان قدمت الهمزه على الياء يعني قدمت لام الكلمه على العين في الميزان قدمت لام الكلمة على على العين فأصبح الوزن ما هو أصبح الوزن فالع أصبح الوزع الوزن فالع لأن لام الكلمة قدم اللي هو الهمزة على الياء فلماذا قدمت يقولون بأنه إذا أعلت الياء همزة يعني جاي إذا الياء جعلناها همزة صار جاء صار دينا صار دينا همزتان جاء التقت همزتان وعند العرب ليس من كلام العربي أن تلتقي همزتان يقول سبوي ليس من كلام العربي أن تلتقي همزتان فتحقق يعني تلفظان وتحقق لا تقول جاء سبته وإن تكلم بعضهم أورد يعني بعض الآراب أن هناك على قلة لكن إن ورد ذلك فهو قليل وردي فهو قليل وردي اذا الآن أصبحت الكلمة هي جائي جائي فالع طيب هذا جائي فالع مثل قاضي اسم منقوص والاسم المنقوص إذا كان نكيرتان تحذف ياؤه قاض محام سام ناع جاء فحذفت لا عي... الياء التي هي بالأصل عين الكلمه فبقي الوزن فال فبقي الوزن فال إذن جاء إذن جاء حذفت الياء لأن لأنه لنه اسم نكرة منقوص بسبب التقاء الساكنين هذا المقصود أخصوص ساكن والتنوي ساكن تقى ساكنا فخذف الياء وبقي جائن ووزنها فالن. وزنها فال نعم قال الخامس اي يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتضن كأشياء فإننا لو لم نقل بقلبها لازم منع أفعال من الصرف بدون مقتضن وقد ورد مصروف قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فنقول أصل أشياء شيئاء على وزن فعلاء قدمت الهمزة التي هي اللام في موضع الفاء فصار أشياء على وزن لفعاء فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل الذي هو فعلاء ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدوده فهو ممنوع من الصرف لذلك وهو المفتار بالنسبة لكلمة أشياء اخواني هناك ثلاثة آراء في وزنها رأي سيبويه عند الخليل وسيبويه وزنها لفعاء وفيها قلب مكاني يعني مقلوبة من شيئاء مقلوبة من شيئاء كما شرح الشيخ شيئاء على وزن فعلاء نقلت اللام إلى ما قبل الفعل فالوزن لفعاء عند الكساء يقول وزنها أفعال على ظاهرها لكن عندما نقول على وزن أفعال بقى في مشكلة إذا أفعال معنات الهمزة ليست زائدة في أشياء إذا وزن أفعال ليست زائدة فكيف تكون ممنوعة من الصرف والهمزة ليست زائدة هنا يعني ليست ألف التأنيس الممدودة هنا إذا لذلك هو يرد هنا الشيخ يقول بأن هناك أشياء فإننا لو لم, لو لم نقل بقلبها لزم منع أفعال من الصرف ردا على الكسائي ردا على الكسائي الذي يقول بأن وزنها أفعال فنحن نحن معنا مبرر آخر ما في لدي لا يوجد لدينا مسوّذ آخر أن تكون منع من الصرف إلا أن تكون هذه الألف التأنيث الممدودة ويكون فيها قلب والوزن الأفعال وهل للأصل هي شيء على فعل، فإذا هو يرد كلام الكسائي لأن في كلام الكسائي لا يوجد قلب مكالي لديه أشياء مثل أحمال مثل أضراب على وزن أفعال ولا يوجد فيها قلب مكالي في رأي آخر أيضا للأسفل يعني للكوفيين والفراء والأخفش على وزن أفعاء أصلا أشياء أفعلا وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين يمكنكم مراجعتها بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف هي مسألة من مسائل الخلاف التي أوردها ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف لكن توجيه, توجيه سبوي والخليل على أنها على وزن لفعاء لتخريج أنها ممنوعة من الصرف كلمة أسماء قالوا قد ورد مصفوفا قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء جمع كلمة اسم جمع كلمة اسم واسم كما يقول البصريون من سماوا إذا أسماء هي أسماء اذن هي اسماء اذن الهمزه منقلبه وليست زائده فهي مصروفه ليست زائده للتانيث انما الهمزه هنا منقلبه عن اصل فاصلها اسماو لذلك هي مصروفة أما إذا كان اسماء اسم امراه اسم مؤنث امراه لفتاه فحين ذلك تكون ممنوعه من الصرف للعالميه والتانيث لكن على أنها جمع اسم هي مصروفة لأن الهمزة هنا ليست زائدة ليس هذا من ألف التانيث الممدوده إنما الهمزة هنا مقلوبة عن أصل عن الواو هذا والله أعلم تكون بذلك بحمد الله تعالى قد انتهينا من الميزان الصرفي وأخاولنا أن بكل جوانب الميزان من حيث المجرد والمزيد والحذف والزيادة وزنفتعلة وما يحصل من قلب المتني في بعض الكلمات بارك الله فيكم وشكر الله لكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته